بوك تو viisikymmenta kuusi وخمسون ستة وخمسون المشاعر الاحاسيس المشاعر الاحاسيس تهدى ميلي وجود رغبة. وجود رغبة. لدينا الرغبة. لدينا الرغبة. ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. بالطة. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف. مينو بيلوطة. أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. توفر الوقت. توفر الوقت. هانلا اون لديه وقت لديه وقت ليس لديه وقت ليس لديه وقت الشعور بالملل الشعور بالملل هانيلا هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل هانيلا هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل أولا الشعور بالجوع الشعور بالجوع نالكا. هل أنتم جوعة؟ هل أنتم جوعة؟ أي نالكا. هل أنتم غير جوعة؟ هل أنتم غير جوعة؟ الله الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. أي لا هم عطشاء. هم غير عطشاء. غير عطشاء.